يا خي مات باچر لي اشتحرقني يا خي مات انا الوحد وعندي يتيمات عوف النجدم زينب يا جم يطيح عوف النجدم زينب يا جم يلا يا خي باچر لي اشتحرقني يا أنا الوحد عندي اتماد أوفن نجدد أوفن نجدد باشر ولا يبقى لأخوك بين الغروب وحيدة باشر ولا يبقى لأخوك من البروب وحيدة باشر وراء يشقد ركوب للمشروع البعيد ألزم طفيل يحثر طفيل ألزم طفيل يحثر طفيل صوت الثوى على إيده احمل رقاي يا من الجمور احمل رقاي يا من الجمور خلي يطيق حميده يا العيون شف جناحك تم سطر يا لع باچر وين تم ومن يلمتو اقبل القمر حتى يلي يكرهون اقبل القمر حتى يلي يكره سيحصل يا حياك وين ما تريدي الشغله يا نيف انا واحد بدو صوتك اروح ابو سعيد ما قصرت واشيتوها والله يا هلا اشوف اللي ماشي في كل عمري وحياتي باجرو تراب رماد الخيام سجاداتي الصلاة باجرو ضال شط الشمر <تصفيق> <تصفيق> باشر يوال صوت الشمير يندلمتين بناتي معناها له جاب وحيل ما ضل لي الخواتي معناها له ابا وحبيل ما بقى الولي خواتي يموتون باشرك له لج زينب يموتون ناس هلت دموعك يشمتون زينب ولي نولي هاي يصيحون زينب ولي نولي يا خي ما اتي يا خي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 وبن نجدة اكمل باچر امين رات الخل باچر امين رات الخل تشبع بكي وشتم باچر امين رات الخل بع بكي وشي مات اسمع اسمع ماجر امي طلعت الخلائق هاجر امي طلعت الخلائق تشبع بكي وشي مات وگو بني غوال الغمار ججر ويطيك خواته وگو بني غوال الخلج ججر ويطيك خواته اسمع باتور ترى جن العصر ماي الحج الصلاة باتش ارتره ارده اكملها القصيدة في دول ساعدني ساعدني باتش ارتره احسين العصر ما يلحقي صلاته فوق التراب وما يجي يشوف الجرى البنات يا الاخوان با شرع اعزازتكم يا الاخوان وانتم مروش ما عدكم يا وليان بين الخيل زينبكم يا لحنا <تصفيق> يلا ارفع يدك اذا <تصفيق> ما تبت جاوبني يا اخي ماك باچ Ah hey, Ah te ya te gwa tadin gwa Ah Ah te ti ma o tanne te Ah ba cherthe الوزليم تحرق خيام علي انا طميه باشرتيت خلوزليم تحرق خيام علي انا وبعد يترش وجهي شمر الضحك ويا شمتي بكيله وادين فلاح عندهم رحام وشاقوا في بيدانه اي وين شاقوا في بيدانه الله باچر ولا عباشكم لو فزعت يجينا هي واجه ولا عباشاكو لو فزعت جينا يا عباس نصيح وما يرد لي انا يا عباس توقف بيني وبين شكثرناش الجيش طلعت عيني يا نوما عشياك ها بعد جوابي اي اي او كنجد بيت الدعاء بيت الدعاء لخادم الحسين على العويزي شويلي ايش بدي اروح لك تريد بس طوم لهيك شيء وريهولك كيف بتصير ططم ططم هذا صوت الخيول اللي داسه الحسين هيك هيك هيك هيك الخيول تركض على الحسين باجرتفور كل الحرام بين الغروب وظيمه عليك الله سبح هذا البيت مو بك عن راحتك بعد اترك لك المجال اسمع باجرتفور كل الحرام بين الغروب اكثر تفون كل الحرام بين الغروب ظليمه ويذبحنا من الوالي من يوصل لي الظليمه بالحومكيل حافر فرش وبالحومكيل حافر فرش كسر ولي عيتي بالحومك حافر فرش كسر بنيع جيتي ما وبعد وراسي الحسين يصب دمه من لحيته الكريمه حسين حسين حسين حسين باچر تفور كل الحرام فين يلو غضيمه حييهم ويذبحن امي غون الولي من يصهني ولي من حلا في الحومكيل حفر فرش كسر ضليع يتيمه الله راسي الحسين نصب دمه من اللي حيته الكريمه الله من اللي حيته إليتام من جرح الحبل تنحب إليتام بعدش ضمز يا نبي إليا اقبل خدر المسلم بع الشام ايه يا ليتا يا اب من جرح الحبل تنحب ايه يا ليتا بعدش ضمر زينب يا ليام اقبل خدر المسلم بع السا ايه يا خلال ايه idam jinna nabiyya allah allah ah ya khayma e ba'dru allah allah ah oh qanna jinna nabiyya